اثنان استمع إلى الجمل وتأمل الصور ثم قرأها واربط بين الجمل والصور ألعب التنس مع صديقي أحياناً ممارسة الرياضة مفيدة للصحة خسر الفريق في مباراة كرة السلة نلعب في درس الرياضة كرة القدم أشجع فريق برشلونة